بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشاره اضلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس وزنت واذا المنعوده سالت بان اذا ذبقتلت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 111. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم 112. ذي قوة عند ذي العرش مكين 113. مطاع ثم أمين 114. وما صاحبكم بمجنون 115. ولقد رآه بالأفق المبين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 شاء الله رب العالمين